Allah'ın billahi Bismillahirrahmanirrahim. Tesbih. Tesbih. Tesbih. Tesbih. Tesbih. Tesbih. Tesbih. إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ بِالْحَقِّ فَعَبُدِ اللَّهِ Altyazı لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء السماوات والأرض بالحق يكون Got مجال منها زوجها وأنزل وأنزل من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمها Müzik Müzik Go وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهِ لَكُمْ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لكم ولا تَزِرُوا ثم إلى ربكم ما رجوكم Whoa, <laughs> بَنِ إِلَيْهِ ثُمَّ, ثم إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنَ التَّسْيِيرِ يومتم من هنا السيا ما كنا يدعو الى من قبل وجعل لله Ve Jana'lı Allah'e adadan إنما يتذكرون Altyazı وأر... و امرت لان Çeviri Lehum min feوقi لَهُمْ مَافِقِهِم يا عبادي فاتقوا والذين جتنبوا الطاغون متعاي She't ride حق عليه كلمة العذاب، أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ؟ بعهم لهم غرفهم في فوقها غرفهم مبنية تجري من تحتها الأنها. don't no. سمائي ما انفسركو يا نبع ففسلكو في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصر فَأَرَنْتُمْ مَا يَجْعَلُهُ حُطَّامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي Afamari sharahallahu sadrahu lil-istilami Boğum mi dikiri تقوا شاعر Allah'ı dibi yaşa ve أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سَوَى يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سوى؟ وَلِمَنْ ذُقُومَ كُنْتَ خِيبُونَ قبلهم فأتاه العذاب من حيث لا يشعرون فأذقهم الله الخزي في الحياة. ولا عذاب لخيراتك اكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا اسي في هذا القرآن من كل مثل وان قد ضربنا لنماليم fiha hadha min kulli Altyazı M.K. um mm -hmm.